قُتَرَ بَلِ النَّاسِ وَهُمْ فِي غَفلَةٍ مَعْرِضُونَ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إلَّا أَسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لَا هِيَةٌ قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ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 قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع صم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط اليوم للقيام فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثل حبة من خرد أتينا بها أتينا بِهَا وكفابنا حاسبين ولقد أتينا موسى وهارون الفرقان ضيا أو ذكر للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشبقون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 وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطن أتيناه حكما وعلم ونجيناه من القرية التي كانت تعمل خباء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 إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء تم ما وردوها وكل فيها خاردون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسناء أولئك عنها مبعدون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 ووعدا علينا إن كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد يصالحون إن في هذا لبلا غلق ومن عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين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 وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إلَى حِينٍ طَالَ رَبِّكُمْ بِالْحَقِّ فَرَبْنَا الرَّحْمَانُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ